بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتلا عبس وتلا ان جاءه الاعمى وما يدريك, وما يدريك لعله يذّكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أم فَأَنْتَ لَهُمُ تَصَدَّى فَأَنْتَ لَهُمُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكِّرَ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرَ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا مَنْ يَخْشَى وَهُوَ يَفْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا فَأَنْتَ عَن مُتَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شاء فَمَن شَاءَ أَذْكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ فِي صحف مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ مَرْفُوعَةٍ مطهرة بأيدي سفره, بأيدي سفرة كرا من بررة، كرا الإنسان, الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه،, من أي شيء خلقه من من وطفة خلقه فقدره. من خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأخبره. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أن كلا لما يقض ما أمره كلا فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلننظر طببنا الماء صب. شططنا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا وقبا وزيتون ونخلا, ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبة وفاكهة وأبّة متعلقون لكم عامكم متعلقون فإذا جاءت الصلاة جاء يوم يفر المرء يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه, وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبه وبنيه لكل أمر منهم يومئذ. كأن يغنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شجن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها يومئذ عليها